Ma khalq Allah السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 ساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وعبَرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَّنشَؤُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آياته العالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهائي وَبِكِ رَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 Hal kum mma malaqat, ayman kum min shurkaa, fi ma rizqunakum, faatum fihi sawa,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 أذاقهم منه رحمة، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمت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 أَلْفِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّذَلِكَ يَوَمٌ مِّنۢ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إذا tetapi hadil umi atas dzalalatim. Ia tidak mendengar kecuali mereka yang beriman kepada ayat-ayat